ولا لهم عذاب مهين وإذا تدل علي آياتنا ولا مستكبرك ألم يسمعها ولا مستكبرك ألم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشرهم بعذاب أليم إن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 وَبَسَطَ فِيهَا مِن كُلِّ ذِي بَابٍ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرِنِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن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 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْرُوْهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصِيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُهُ وَهَنًا عَلَى وَهْلِهِ وَفِصَالُهُ فِي عَبْدِي أَنْشْكُرَ لِي أَنْشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلَيْهِ الْمَصِيرُ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 يا بنيا إنها إنتكم إتقال حبة من مِنْ لذتكم في فِي فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني يا أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهال بكم واصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعِر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحى إن الله لا يحب كل مختالٍ فخ.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 وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمًا وَظَاهِرَةً وَبَاطِنًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا, قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا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 لله الماء في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أغلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر والبحر يمده من بعد سبعة أبحر مما نفدت كلمات الله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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آَيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وإذا غشيهم موج كالظل لدعى الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصر وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا نها أيها الناس اتقوا ربكم, يوما اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود هو جاز عن والدي ولا مولود هو جاز عن واربيه شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الور ان الله عندو علم الساعه وينزل الغيث